يَخُضُّ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْنَا فأوردهم وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ, المورود وَأَ يَوْمَ فِيهَا ذِلَّةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَذًى فِيهَا ذِلَّةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَرْفُ الْمَرْفُودِ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ ق وعليك منها قائم وحصيد ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنباء أَنفُسِهِمْ وَمَا غَلَّنَاهُمْ وَلَكِنْ كُبْرُنْ أَمْ أَنفُسُهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أمر ربك فما وما زادوهم غيرت تذيب وما زادوهم غيرت تذيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه وكذلك ان اخذه اليم شديد ان اخذه اليم شديد ان في ذلك لا ايه لمن خاف عذاب الاخرة ان في ذلك لا لمن خاف عذاب ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ذَلِكَ يَوْمُ نَجْمُورٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَنْ أُخِّرَهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ وَاخْرُجُوهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ, وسعيد فمنهم شقي بأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ بِأَمَّنَ الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السر السماوات والأرض إلا ما شاء ربه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه إن ربك فعال لما يريد إن ربك فعال ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب عطاء غير مجذور